بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقمون الحميد الذي له ملك السماوات والامل والله على كل شيء شهيد فَجَنَّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةَ جَزَاءً لَّمْ يَجْحَبُوا فَلَهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حبيث الجنود العون وثمود؟